عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع تحدثنا في قصة الصراع عن تاريخ جزيرة العرب وما حدودها ومن الأنبياء الذين بعثوا وأرسلوا فيها واليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن عاد ونبيهم هود من هم عاد ومن هو هود ومن أين جاءوا وإلى من ينتسبون وهل مكن الله لهم وكانت لهم دولة فما حدود هذه الدولة تاريخ عاد وتاريخ ثمود هل جاءنا نقيا كما ورد في القرآن الكريم أم خالطه بعض التحريفات وبعض الشبهات كل هذا وغيره الكثير نتعرف عليه اليوم إن شاء الله في قصة الصراع ولكن في البداية نرحب أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال الدكتور <تصفيق> جمال نحن نتحدث اليوم عن جزيرة العرب وتاريخها من خلال حديثنا عن سيرة هول عليه السلام وصالح وشعيب ولكن كل هذا من منظور التاريخ الإسلامي أو النظرة الإسلامية للتاريخ فماذا عن التاريخ القديم الذي كتبه المستشرقون كيف ينظر إلى هذه الحقبة كيف ينظر إلى تاريخ جزيرة العرب <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الخائد وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر أفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضاً لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وشهد أن قدوتنا وأسواتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أهمية الجزيرة العربية وأهمية مكة المكرمة حينما أخرج من مكة فنظر إلى مكة وقال اللهم, إني اللهم إنك أحب أرض الله إلى الله وإنك أحب أرض الله إليها ولو لأن أهلك أخرجوني ما خرجت. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية أن تبقى الجزيرة الجزيرة العربية بعيدا عن منأ أيد المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينان أخرج المشركين من جزيرة العرب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد تبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم يا أسس الأشراف نحن الآن نتواصل مع قصة السرعة من خلال تاريخ الجزيرة العربية ارتباطا بسيرة الأنبياء العرب الكرام هود عليه السلام وصالح وشعيب وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعاد يعني السؤال الذي طرحته وهود ينتسبون أو هم ينتسبون أصلا إلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام. يعني من ذرية قوم المسلمين. استاذك ح نتكلم عن نسبهم وعن كل ما يتعلق لا. عنهم. لكن بداية تاريخ الجزيرة العربية لا. نفسه من خلال كتب التاريخ القديم الذي حاجة. كتبها المستشرقون وصار على لا. نهجهم بعض الأعراف. أنا أعرض الآن لموجز يعني من النماذج يعني من نقدر تقييمها من الناحية العلمية والبحث العلمي جيد. ولكنه لا يحقق الأهداف التي يجب أن نسعى إليها في ضوء التصور الإسلامي للدراسات التاريخية م. هذا المنقى نموذج كتاب مؤلف اللي هو دراسات في تاريخ العرب القديم دراسات في تاريخ العرب القديم ده يقع في 986 صفحة من القطع المتوسط ويعني المؤلف رحمه الله يعني رجع فيه إلى حوالي ربعمائة تلاتة واربعين مرجع ومصدر بعضها باللغات الأجنبية وبعضها باللغة العربية والمترجمة عن, عن جهد كبير مبذول فيه نعم. أنا أعطي الملامح الرئيسية لكي نرى الفارق بين التصور الإسلامي وهذا البحث الذي يعكس لنا التصور الاستشراقي نعم. الذي يدرس في مدهج بدأ الكاتب في عرض مصادر التاريخ العرب القديم هكذا يسميه تاريخ العرب القديم وتكلم عن المصادر الاثرية جعلها المصدر الاول والمصادر غير العربية المصادر الاثرية اصده مصادر قديمة ولا الاثار, اللي الأثار جاتنا القديمة نعم. يعني الاثار القديمة مصادر المصادر الاثرية نعم. المصادر الأثرية والمصادر غير العربية يقصد المصادر اليت المصادر اليهودية والمسيحية والمصادر التي كتبها المؤرخون اليونان والرومان ايضا ثم تكلم عن المصادر العربية القرآن الكريم وكتب التفسير وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحديث النبوية وتكلم عن السيرة المغازي والأدب الجاهلي وتكلم عن كتب اللغة وكتب التاريخ والجغرافية العربية ثم انتقل إلى تاريخ البحث العلمي في العصر الحديث في التاريخ العربي ينقل لنا ما الجهد الذي بس المستشرقون وجهد كبير من الصغير يعني كبير جهد كبير. هو الجهد الكبير ولكنه في في المراجع الدكتور قدم المراجع الآثارية والمراجع اليهودية واليونانية على المراجع العربية والقرآنية اللي بتتكلم عن العرب. نعم هذا يعني هذا هو منهجه. لأنه الرجل الأفضل إلى قدم وأريد أن أنقل أن نقل آمينا. أن نحن على. فأنا أنا أريد يعني هذا ما أرد. ثم انتقل إلى جغرافية شبه الجزيرة العربية وموقع بلاد العرب. وتكلم عن التقسيم اليوناني والروماني للجزيرة العربية قال العربية الصخرية والعربية السعيدة والعربية الصحراوية يعني دي انجهاش ثم انتقل الى التقسيم العربي فتكلم عن اليمن وعن الحجاز وتهامة ونجد والعروض وتكلم عن مظهر السطح الحرار والدهناء والنفود، وانتقل بعد ذلك طرق القوافل ثم انتقل الى لفظة العرب ومدلولها التاريخي. وأصلها والأرأة التي دارت حولها وتكلم عن رأي الإسلام وتكلم عن تقسيمات الطبقات العرب البائدة وتكلم عن طبقات العرب العاربة والبائدة تكلم عن عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل وجرهم والعمالقة وحضراء والمدينيون ثم انتقل بعد ذلك إلى بلاد العرب فيما قبل العصر التاريخي لأنه أيضا يقسم متبنى المنهج عصور ما قبل التاريخ وعصور التاريخية عصور ما قبل التاريخ اللي يقولون فيها الإنسان إن ما كان شعر في القراءة ولا الكتابة دي أنا. ثم انتقل إلى أسبقية الحضارة العربية والهجرة العربية للحبشة وأثار ما قبل التاريخ والحضارة العربية وعلاقتهم بحضارة في حضارات المصرية القديمة وال والعراقية القديمة نعم. ثم انتقل إلى الدول التي نشأت في جزيرة العرب فتكلم عن دولة معين ومعين والمعينيون وعصر دولة معين وملوك معين وأهم المدن المعينية ثم انتقل إلى دولة حضرموت وموقع حضرموت وتاريخ حضرموت وأهم مدن حضرموت وتكلم عن دولة قتبان وقتبان في الكتابات الكلاسيكية وعصر دولة قتبان وعصور التاريخ القتباني أهم مدن قتبان ثم انتقل إلى دولة سبأ وتكلم عن السبق والسبقيون والاراء التي قيلت حول موطنهم الاصلي مع ان احنا عارفين ان السبق في جزيرة العربية لكن بيتكلم عن اصبحت مشكلة اين يسكنون لا. وده حال زي ما حصل بالنسبة لعدوى ثامون وتكلم عن التاريخ السبقي وعصر ملوك سبق وذيريدان ودويلات وسان واربع واربع ليلة غيرهم ثم تكلم عن عصر الدولة الحميرية السبق التي ترتبط بدولة بملكة سبق ملكة سبق وسليمان نعم. عليه السلام نعم. ومن قبله داود كل ده ما يعني جايش ثم تقلم عن دولة حمارية التي ترتبط بحديثة أصحاب الأخدود نعم. والاحتلال الحبشي تكلم عن احتلال الحبشي اليمن واليمن في العهد الحبشي وحركة التحرير والسيطرة الفارسية ثم انتقل إلى مكة المكرمة وبرضه ما نعم. تكلمش هنا عن موضوع أصحاب الأخدود والغلام يعني سنارة إن شاء الله نعم. نشأت المكة المكرمة وتطورها مكة في عصر قصي مك ما كانت مكة, مكة ولم لا تسمع شيئا مجيء آدم إلى جزيرة العرب ولا إلى مكة ولا بناء البيت العتيق ولا يعني يعني هذا هو التصور الاستشراقي هو اعتمد لأن هو أقصر المراجع مراجع أجنبية يعني وأيضا مراجع أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية لكن هذا هي المدرسة السائدة نا. هو كتب بعد ذلك كتاب دراسات تاريخية من القرآن وإن كان لم يتخلص الكاتب رحمة الله عليه من التأثير الاستشراقي في الكتابات وذلك سنعرض لها لأن يهمنا بالدرجة أن احنا نقوم هذه الكتابات عشان ننبه الأمة إلى خطورة النظرة إلى تاريخنا من, من, خلال, من خلال ما كتبه غيرنا أن ننظر إلى تاريخنا بعدسة أجنبية عن قيمنا ومعتقداتنا لا. ومراجعنا ومصادرنا ثم انتقل إلى المدينة المنورة يثرب نشاتها وتطورها سكان المدينة النورا اليهود العرب غلبت الأوس والخزرج على إفود يثرب وبعدين تكلم عن مدن الحجاز الطائف تيماء دومة الجندل والحج وانتقل إلى الأمباط وأصل الأمباط وتكلم عن الكتابات النبطية وتكلم عن ملوك الأمباط والبتراء وتكلم عن اليحانيون والتدمريون ومدينة تدمر وأذينا وتكلم عن الزباء ملك من الملك ثم تكلم عن الغساسنة وتكلم عن المناذرة وتكلم عن مملكة كندا هذا هو التصور الذي يقع كما قلنا في تسعمائة وستة وتمين صفحة تقريبا وتم... ألف صفحة من القاطع المتواصل مصر و... و... ولم يأتي فيهم ذكر لآدم عليه السلام أو يعني هذا الملاحظاتنا على هذا اللحن. يعني م. نحن الآن نتكلم عن جزيرة العرب في ضوء التصور الإسلامي وفي ضوء المراجع الإسلامية نجد أن قصة الخلق وخاصة ارتباطا بنزول آدم عليه السلام نعم ثم وصوله إلى الجزيرة العربية وقيامه ببناء البيت العتيق وبناء المجتمع الإسلامي أول إمام إسلامي على سطح الأرض لم يجد لم يجد لأنه لا يدخل في الحقبة الزمنية التي عالجها هذا المؤلف الحقبة الزمنية لا نجد آدم عليه السلام ولا نجد شيئا عن قصة الصراع ولا نجد شيئا عن المظاهر الحضارية التي حققها المشروع الإسلامي على سطح الأرض لا نجيز ذكره للص هو شهود ولا صالح ولا شعيب حتى ما ما فيه شيء ورد عن إبراهيم عليه السلام ولا بقية الأنبياء والرسل. ما رجع إلى القرآن والسنة هذي المصادر. هكذا هكذا قال يعني إذا أنا أقول مثل هذا ال ال ال المنهج أنا بسميه المنهج الاستشرقي يعني لأن كثير من الناس يمكن لو دخلنا مباشرة إلى سيرة هود وصالح وشعيب لك لي قصص القرآني و... ودي ما فيش لكن انا اريد ان يدرك الناس خطورة ان يدرد هذا الفكر الاستشراقي في دور العلم اولا في بلاد الغرب لانه بيعطي صورة غير طيبة عن العالم العربي والاسلامي ما هذه الخطورة دكتور جمال يعني يعني ما الذي يترتب عليها من اشياء عملية ان يدرس الغرب والشرق تاريخهم او تاريخ الامة العربية المسلمة من خلال هذه المراجب يخترتب عليه انه لا يعرف شيئا عن عن الله عز وجل عن العقائد ولا تاريخ الكون ولا تاريخ الإنسان لأن الغرب الآن ينطلق من مبدأ أنه لا إله لا نبوات لا رسالات لا إسلام لا علاقة الإنساء لا ينكرون النشأة البشرية يعني هذه المسائلة احنا تكلمنا عنها بالنسبة لأن آدم عليه السلام قصد آدم على اعتبار أنه أبى البشر, البشر الأول عليه السلام والرسالة التي من أجلها نزل وتأسيس أول خلافة إسلامية على سطح الأرض تحكم بشرائع الإسلام وقصة الصراع التي بدأت في المال أعلى واستمرت على سطح الأرض بين آدم عليه السلام وبين شياطين الإنس وهو يدعو إلى الله ويأمر عروفا منها المنكر ويبلغ رسالة السماء إلى أهل الأرض ويقيم المجتمعات الإسلامية ثم تتبع عشرة قرون على الإسلام وأيضا بعد ذلك رسالة نوح عليه السلام ثم بقية الرسالات اللي هي منها هود وصالح لا وجود لها مش ليس هذا دا احنا لو نرجع الى ما كتبه على سبيل المثال احنا نموذج هنا امامنا في حول بدنا نتكلم عن هود عليه السلام نجد ان في حرص من المستشرقين الذي تبلت بن مذهبهم على تجاهل سيرة النبيين هود وصالح عليهم السلام اللي احنا نتكلمهم انا لا. واعتبروهما من التاريخ الأسطوري الخرافي الذي يسبق التاريخ الحقيقي للجزيرة العربية لا. وهم بذلك يتبنون كما قلنا المنهج المشطرف المت... المزيف الذي يتجاهل سيرة هذا الرسول الكريم هود وصالح عليه السلام، وانطلاقا من هذا المبدأ ذهب الكتاق بعد كده إلى التشكيك في عاد مود والتشكيك في هود وصالح وبالدليل ذلك أحد الكتاب أيضا رحمة الله أفضل إلى مقدم اسمه محمد مبروك نافع الذي تكلم عن تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام هنا ده يعني إذن بوضوح هو الآن بيعتبر عصر ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم ده عصر ما قبل الإسلام وتسمى أيضا تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام قال عاد وتموت من العرب البائدة لنا الذين بادوا وانطمصت معالم أخبارهم منذ ما قبل الإسلام، هو لا يدل أن الإسلام ده يرتبط ارتباطا وثيقاً ب. الذين جاء عاد وثموت وارتباط من قبل س... ذلك. ولكن انظر إلى الكاتب لرسمه أفضل إلى مقدم أنا لا أحاكم هو أفضل إلى مقدم، لكننا نحاكم الفكر. هذا الفكر هذا يتتلمز عليه كثير من أبناء هذه الأمة. قال كذا. إن جمهور المستشرقين يعتقدون أن ما يسمى بالعرب البائدة ومنهم عاد وثمود ليس من التاريخ الحقيقي في شيء إنما هو جزء من الميثولوجيا العربية يعني الوسطير العربية أو باستخدام الميثولوجيا العربية الذي يسبق عادة التاريخ الحقيقي لكل أمة وهم إذا علاجوا تاريخ بعض القبائل العرب البائدة في كتبهم فإنهم يعالجونها من هذا المنطلق يعني عاد وثمود وأيضا مدين ويذهب نفس المذهب مش بس محمد مبروك نافع مين؟ واحد اسمه سيديو كتب كتاب اسمه تاريخ العرب العام نعم وجوستاب لبون كتب تاريخ العرب حضارة العرب واحدان اسمه فيليب حتي كتب تاريخ العرب المطول يعني عاوز أقول الفكر العربي لأن يبدو من هذه المدرسة التي تتلمزت على هذا المستشرقين فتبنت هذا الفكر وأنا لا أدري هل هم أفضل إلى ما قدموا لكن إحنا لن نتكلم عن ذا الفكر تجد تطابق بين الفكر الاستشراقي وبين الفكر الذي يتبنه كثير من أبناء العراق والهدف ولتستبين سبيل المجمين المستشرقين الذين هم. ثم يعني الأوزن تلي ولد يورانت أيضا في كتابه قصة الحضارة وأيضا جورج زيدان وده الأمر خطير في تاريخ العرب قبل الإسلام ومعند ده كان سكرتير في المستخبارات الإنجليزية تبع يعني كان مع ال الإنجليز لما جم يغزون مصر وكان له دور واخد النجمة معرفش ايه في الاستخبارات لكن شيدوا لها دار اسمها دار الهلال ويقوم على امرها جورج زيدان وهو اللي كتب في تاريخ التمدن الاسلامي وتكلم عن قصص اللي كانت بتصدرها الهلال عن الشخصيات اللي يعني وكان من اخطر ما كتب في التاريخ القديم هو والمفصل في التاريخ العرب لواحد اسمه جواد علي واحد اسمه الساز العلي ثم كتابا لا يقول سؤال في دائرة المعارف الإسلامية دائرة المعارف الإسلامية يتطرق الذهن هذا التاريخ الإسلام هو لا. لكن الذي كتبها المستشرقون يسموها دائرة المعارف الإسلامية ماذا تقول دائرة المعارف الإسلامية في المجلد 15 452 هل تقول نصا هل وجدت حقا أمة سمعات في أي مكان عاشت فلا فلتزالوا بلا حل فلا تزال بلا حل هذا و... كلامهم فلا تزال كلام بلا حل. حل يعني يعني بيشككوا في وجودهم وفي مكانهم و... ومن أين أتى ولم يقف الأمر عند هذا الحد إنما أردف ذلك دائرة المعارف أردفت ذلك بقولها وأنساب قوم عاد التي قال عنها العرب لا قيمة له كن العرب في أشعارهم تكلموا عن عاد وسمود وووو و... و... و... والأنساب ذكرتهم نعم. لا يبقى... قالوا لا قيمة له طب من على هذا و... وما جاء عنهم في القرآن ب... ايضا قيمه لا, لقيمة لا, لا بطبيعة الحال وكذلك قولهم بان هؤلاء كانوا ينزلون الصحراء بين عمان وحضرموت ده المكان الحقيقي ومنهم آ... في الهاوزند قالوا عاد امه اسطوريه الهدف يا استاذ يظهر هنا إيه؟ لما يشكك في خبر ورد في القران الكريم أنظر قومه بالاحقاف والعاد عاد أخاهم هودا قال يا أخاهم خبر ورد في القرآن الكريم لما يشكك مش الهدف إنه هو عاوز يعني يثبت الناس دول ما كانواش موجودين عاد في هذا المكان ولا ده هو يشكك في القرآن نعم. معجزة الإسلام عشان يهدم الإسلام هدمهم الله يعني إذا نشوف خطورة الفكر الاستشراق نعطينا النموذج هذا ونعطيه بمناسبة يعني هذا الفكر وهذه الأهداف التي تأتي وراء التشويه والتحريف هم يحرفون أيضا في مسألة أن إسماعيل عليه السلام ينطق العربية وأنه عربي خالص برضو دي لها بعد آخر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل وبالتالي هم يشككون في عربية محمد صلى الله عليه وسلم فكيف نرد على هذه الشبهة دا يأتي في تقسيم أيضا تقسيم العرب إلى عرب باقية وعرب بائدة وعرب عاربة العرب البائدة ناخد تقسيم العرب الى بائدة وباقية بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود الى تقسيم العرب الى باقية وبائدة وما معنى بائدة عند المستشرقين وهل لها معنى اخر يتناسب مع الفكر الاسلامي كلنا نشوف ان شاء الله بعد الفاصل نلتقي بكم بعد قليل لله ند ولا شبيه ولا مثيل حتى نقيس عليه الله الله الله الله الله في حق الرب تبارك وتعالى فإن الله يسأل كل شيء الله الحديث عن عظمة الله حديث تقشعر له القلوب قسموا كتاب التاريخ العرب إلى عرب بايدة وعرب باقية ما أصل هذا التقسيم وهل هو تقسيم صحيح وماذا يقصدون بكلمة بايدة وهل هناك تعريف آخر أو مفهوم آخر لكلمة بايدة يتناسب مع الفكر الإسلامية أو النظرة الإسلامية للتاريخ؟ صرنا دكتور جمال يجاوبنا. نعم هو يعني الذين يعني كتبوا في تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ عاج وثامود قسموا العرب إلى قسمين. عرب إذا يعني بادوا وانطمصت أخبارهم على اعتبار النس القرآني لم ترى كيف فعل فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق من سواء في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوراد وفرعون نادي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب لكن هو الآية القرآنية اللي بتقول فهل ترى لهم من باقية يعني قالوا بادوا وانطمصت أخبارهم طبعا هذا فهم بادوا نعم وانطمست اخبارهم مع نعم ومنهم هم العرب الذين عوقبوا نتيجة رفضهم لدعوه الاسلام التي دعاهم اليها هود عليه السلام فبادوا فعلا لم يبق لهم من نسلهم احد كيف كيف بادت وانطمست أخبارهم دكتور جمال وأخبارهم مدونة في القرآن الكريم إلى أن تقوم هو, هو انطواء الأخبار هذه غير صحيح لأن فضيلة ربيعة صل الله عليها جعلها القرآن يتلى إلى يوم القيامة أخلي مرحاضيتك إذن الجزء الشق الأول الذي باد وانطمست أخبار المشرقين من أبناء عادل الذين رفضوا الإسلام وعيقوا بالريح الصرصر العاتية هذا هو المنظور الإسلامي المنظور. لكن المنظور الاستشراقي بيقول إن هم عبادوا وانطمسط أخبارهم إيه المقصود بها؟ القصد منها ده مش من التاريخ الحقيقي في شيء ما تدوروش عليهم يعني ده مش التاريخ حقيقيش في شيء هو خلاص ب... لأنه بعد كده مش بيشكك في عجل سمود بيشكك في موضع في القرآن المجيء أتى بذكرهم يعني بيشكك في القرآن هو شكك في الإسلام في النهاية لأنه ستجد كل ما جاء به حتى مثلا أصحاب الأخدود يشككون فيه طيب. قصة سابع يشكك فيها نعم. أدم نعم. عليه السلام إذن فالبائدة بمفهوم المستشتقين هكذا أنه ليس لهم ذكر وأنهم تاريخ أسطوري وبالتالي يشككون في القرآن وفي الإسلام ولكن حضرتك ذكرت أن العرب البائدة نفسها لها تعريف يتناسب مع المنظور الإسلامي للتاريخ إن هم البائد منهم الذين كفروا بأنبياء الله الذين كفروا بهود وبصالح ولكن المؤمنون منهم يعني لا ينطبق عليهم هذه التسابق على قايه الحياة لا. هم الذين يعني احنا بنتكلم عن نجا نجا عاد وعاد وهود والذين امنوا معه لا. الذين نجو مع هود عليه السلام مسلمين لا. هؤلاء الناس هم الذين شكلوا ما يسمى بعاد الثانيه اللي كان موضحها في موثقه الحج اللي هم, ثمود. اللي هم ثمود الذين أيوة. جاءهم صالح يبقى اذا هؤلاء يعني اذا الباقي العرب القوم هود ينقسموا قسم قسمين قسم الأولين الذين أبادوا انطمصت أخبارهم فهل ترى لهم من باقية فعن ما لهمش باقية دول النسل الكافر المشرك م. الذين حاربوا دعوة هود عليه السلام إلى الإسلام الشق الآخر هم الذين أسلموا الله رب العالمين وبقوا مع هود واعتقد هم الذين شكلوا السلالة أو جدود السلالات التي عاشت لتشكل ما يسمى بعاد الثاني عشان كده نجد أن سيدنا صالح عليه السلام يذكرهم يذكر قومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد يعني يذكر قومه كما صنعر سيدنا صالح وبيذكر قومه ويدعوهم إلى الله عبادة الله حده ولا شريك له يقول واذكروا اذجعلكم خلفاء من بعد عاد ومن هنا سماهم بعض كتاب التاريخ هم عادة الثانية عادة, ثانية. عادة ثانية نعم. نعم ومن هنا يجب أن نبحث لأن في ناس أيضا بدأوا يشككوا في في موضع عاد الثاني رغم أنها واضحة في منطقة العلاء وفي وادي القرى وضوح نعم. الشمس فيها طيب قبل ما ندخل في هود وقومه عاد عاوز أقول يعني أليس هذا ظلما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصل تاريخها إلى الغرب وإلى غير المسلمين وإلى غير العرب بهذا التشوه وبهذا الشكل يعني ألا, ألا يؤدي ذلك إلى مثلا أنهم يخضوا فكرة سيئة عن المسلمين وأنهم إرهابيين وأنهم نسمش كويسين ألا يؤدي ذلك إلى حروب مثلا يعني ده مش ظلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> طبعا ظلم بيّن واضح لكن هو يعني هو الحقيقة المسلمون زي الطبر ويبن كثير مسلمون الأوائل لم يهتموا بهذا التاري <تصفيق> لكن من الذي نبش الأرض وحفرها وبحث عن هذا التاريخ القديم الذي لا ينبني عليه علم لا ينفع وجهل لا يضر المستشرقون مع انهيار الخلافة العدو أدرك بدأ يسأل ليه الأمة المسلمة دي أدلها 13 قرن من الزمان هي صاحبة الدور الأول في حياة البشرية وطبعا استعرضوا تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء الراشدين وتاريخ بني اميه وبني العباس والحروب الصليبيه ومقاومه الامه للعدوانات المتكرره والحضاره الانسانيه التي حققتها وجدوا ان يعني السبب الاساسي يكمن في قوه عقيده هذه الامه واتساع رقعه الوطن الاسلامي وكثره النسل عند المسلمين فلوجدوا قوة المعتقد هذه هذه ازعجتهم ولذلك قالوا لابد من طمس الهويه ان يحيي القوميات القديمه فبداوا ينبشوا ما يسمى اللقىات الاثريه وجاءت افواج من المستشرقين والذين وال وال المهتمون بالدراسات الاثريه لكي ينبشوا ويطلعوا هذا التاريخ ويحاولوا يعلو من القوميات القديمه عشان ينسل ينس امه التاريخ الاسلامي <تصفيق> وأنها أمة واحدة ينسوا أنها أمة واحدة ولها لا. تاريخ واحد و... وهو فعلا الآن لا. عشان كده يدرس تاريخ القديم العرب القديم عرب ما قبل الإسلام مصر الفرعونية مصر بلاد الشرق الأدنى القديم لا. يعني يعني. كله قبل الإسلام مع أن أول من خلق على وجه الأرض كان يدعو إلى الإسلام, الإسلام. وهو آدم يعني إذا نفوض القضية مستهدف إحياء القوميات وفعلا النهاردة القوميات تواضحة ده كل واحد له قومي آن المصري دلوقتي له قومية واللي سكن جزيرة العرب له قومية قوميات واصبحت تضغى هذا كويتي هذا سعودي هذا مصري نظرا و... لان هذا التاريخ هو الذي يدرس دكتور جمال ما هو نحن بنقوله للأسف لا يدرس هي المشكلة دلوقتي. هي المشكلة الخطيرة الآن إن الجالة التي تربت على هذا التاريخ وما زالت حتى الآن يعني أنا قصدت الآن الانسان ليس يتكلم عن قتبان ويتكلم عن الدولة المعينية ويتكلم عن عن عن عن, عن كندا وعن يعني يجد حتى لا ضمن يعني قايله اذا هذا الذي حدث مقصود مقصود وهو احياء القوميات وانه ترس الهويه الاسلاميه لكن احنا ادينا نموذج على سبيل المثال تاريخ مصر اعطيناها في صورة في ضوء تصو... سيرة موسى عليه السلام ومن قبل في سورة موسى عليه السلام, السلام. وجنها اتتضح من خلال الدراسة إذن الأمة هي في الأصل من زرية الناجين من الطوفان مع, موس... مع مع نوح عليه السلام و... وكان مجتمع إسلامي وطرأ عليه تحولات فقيد الله رسلا يأخذون بأيديهم إلى ربهم الحق والدينهم الحق و... بمناسبة الناجين من الطوفان ونوح عليه السلام ومن سلالته سام هذا التسلسل يدخلنا في موضوع حلقة اليوم وهم عاد من قبل هم عاد؟ قبل عاد أريد نحن تكلمنا عن العرب البائدة نا. ولكن لم نتكلم عن العرب الباقية فضل. أو العرب العربة نا. يعني ها قسمهم أرض أستيزة التاريخ القديم العرب الباقية تنقسم إلى قسمين قالوا عرب الجنوب اللي هم عرب اليمن وهم العرب العربة أو العرباء أو القحطانية نسبة إلى يعر ابن قحطان ابن عابد من سلالة نوح عليه السلام القسم الثاني لهم عرب الشمال أو الحجاز وتسمى بالعرب المستعربة أو المتعربة أو العدنانية نسبة إلى معد ابن عدنان من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاوات وأزكى التسليمات وهي التفسيرات إن إسماعيل عليه السلام لم يكن عربيا إنما هو تعلم اللسان العربي في جزيرة العرب تبقى الهدف من هذا يعني نحن نقول ربنا سبحانه وتعالى اختار من الأمة الأمية العربية خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. هو عاوز يقول أن طالما إسماعيل غير عربي وطالما أن محمد يبقى محمد رسلان ليس عربيا محمد من نسل لسميعين عليه سمعين هنا القضية الخطيرة من من هذا التقسيم ولذلك يعني المسألة تحتاج مننا إلى إيضاح إن طبعا. من تكلم بالعربية فهو عربي لأن هم رأي رفعوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من تكلم بالعربية فهو عربي ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الرب رب واحد والأب والأبو إن الاب أب واحد والدين دين واحد وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم إنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي ونرى هذا هذا البحث في اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم تأليف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يعني يعني كأن هذا رد على من يعني يشككون في عربية إسماعيل عليه السلام ومن ثم في عربية الرسول صلى الله عليه وسلم و... وأضف إلى ذلك احنا قلنا أن عدم كان يتكلم العربية وغيرها من اللغات نعم. ف... ومن الثابت من أن هؤلاء كما قلنا يعني هو لما نيجي نعمل التسلسل تحت تاريخ قبل ما ندخل على عدم مباشرة أولا بداية الخلق والنشأة في السماء بعدين نزول آدم عليه السلام إلى الأرض اللي يشكل أول مجتمع مسلم مهتدي على سطح الأرض، آه. وعاش آدم ما شاء الله له أن يعيش بعد أن أسس هذا المجتمع الإسلامي الذي يطبق الشرائع ويقيم الحدود ويقوم واجب الدعوة إلى الله وأقام الدين ورب الأمة على على مفهوم الإسلام وقال خلي بالك إن في هناك عدو يترصدك سيحاول أن يخرجك من هذا الدين اللي هو الشيطان اللعين اللي هو يحلو ويجلون وقاتلونكم حتى يردوك مع دينك من دينكم إن استطاع. وعاش آدم ما شاء الله أن يعيش ألف سنة وخلف مجتمعات إسلامية تملأ الدنيا شرقا وغربا لا. وبعد عشرة قرون من وفاة آدم عليه السلام آخر العشرة تقول حصل انحراف عن الدين فأرسل الله رسولا هو نوح عليه السلام يدعو الأمة البشرية إلى الإسلام وده تحقيقا لقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطووت فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين يبا ربنا قال لسيدنا آدم اهبطوا منها اهبطوا منها قلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا فإما يأتنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يعني نوحى آدم عليه السلام أدى أعظم ما يكون الأداء ووصلنا بعد ذلك إلى الفئة التي يعني أخذها الشيطان عن الإسلام فأرسل الله إليه من نوح ماذا, ب... ماذا بعد نوح؟ نوح عليه لم بلغ رسالته حوالي تسعمائة سنة وخمسين سنة نعم يدعو إلى الإسلام تسعمائة وخمسين سنة هذا و... و... يعني عمر الرسالة أو عمر الدعوة وليس عمره هو ليس عمره هو لا. يقول أربعمائة وخمسين سنة يعني الفضل أنا أعوز أن أقول تسعمائة وخمسين وعاش فترة بعد الطوفان. نعم فهو بعد يعني وقوم نوح ربنا دعا إلى الإسلام لأمرت أن يكون مسلمين في سورة يونس ما آمن معه إلا قليل رغم أن وخمسين قيل عشرة أفراد على أصح الأقوال وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى طبعا لا يمنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان في الفلك وفي النهاية تم الفلك وكانت حديثة الطفان نعم و بعد حادثة الطوفان يعني أهلك الله أهل الشركي رست السفينة على الجودي شمال العراق بالقرب الجزيرة بنعمر. نعم. الشركة. من الذين نجاهم بقى ربنا سبحانه وتعالى مع منها أولئك يعني إحنا عندنا فيرو الحديث كروات المذيل اللي هو اللي هو سام وحام ويافس. نعم. لو بيقولوا سام أبو العرب ويافس أبو الروم وحام أبو الحبش. لما هو نزل هو هنا يعني يعني نزل سيدنا نوح ومن كان معه انتشروا في الارض ليقيموا الاسلام يعني هنرجع بنيه واحد ذهب فيه. الى جزيرة العرب والاخر ذهب الى اوروبا والثالث الى افريقيا افريقيا عشان كده حسام ابو العرب وحام ابو الحفج ابو الحبشي يافس ابو الروم يعني اذا تأسست مجتمعات اسلاميه في بقاع الأرض. استناكش عشان نركز برضو في موضوعنا اللي هو عاد ووهود. هذه المجتمعات الإسلامية قلنا في مجتمع في جزيرة العرب ومجتمع في أوروبا وفي أفريقيا. خلينا دلوقتي في جزيرة العرب موضوعنا. سام ابن نوح عليه السلام الناجي معه من الطوفان. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد سام؟ ما هو استمرت حياة الناس على الإسلام. ما مم. كل واحد أسس؟ ما هو ان انتشروا في أرجاء الأرض؟ زي الصحابة رضي الله عنهم. انتشروا. يدعون الناس الى الاسلام نا. يعني طبعا ودع سام الى الاسلام الى ان الإسلام. خرج الناس عن دين آه. الله أيوة. وارسل الله اليهم عاد, عاد. ايوه, هود. أيوة هود. ولذلك احنا فضلا انا بعتقد ان شاء الله لو نشوف خريطه يعني من الخرائط التي تظهر لنا يعني ايه المنطقه حتى تظهر لنا الخريطه احنا قلنا عاد عرفنا قوم عاد مين هم وجوا منين بالضبط وان هم من سلاله سام ابن نوح عليه السلام ولكن من هو هود عليه السلام وإلى من ينتسب؟ يعني إذا نقدر نقول هود عليه السلام يقول هو هو يعني الخريطة معنا بك. نعم يعني هذه صورة التاريخ الجزيرة العربية ننظر نرى الأحقاف هنا اللي ما بين عمان في بلاد اليمن بين عمان وحضرة موت هذا هي الجزء الأخضر اللي في هناك نعم الجزء الأخضر نعم اللي هو يطل على بحر العرب وخليج عدن ويطل على بحر القلز وبحر الأحمر هذه هي المنطقة التي أنظر قومه بالأحقاف المستشرقون يقولوا مش مكانها الأحقاف ده بيقولوا شمال غرب الجزيرة الأحقاف العربية الأحقاف دي هي جبال الرمل جبال الرم... الكسبان الرملية نعم. نعم. نعم هذه هي المنطقة اللي يقولون فؤامة عليها الربع الخاي فلذن يقولون أن إرم عاد ابن إرم وينتسب إلى سام ابن نوح عليه السلام. يعني أوه. إذا نحن ما نقدرش تحتيزًا لأن الأنساب الموجودة اللي بتذكر ليست لها ما نفش مرجع مؤكد يؤكده لكن كل اللي احنا نملكه. هذا عن عاد. فماذا عن هود عليه السلام؟ هود هو أحد هو أحد أبناء عاد الذين كأبعسوا برسالة الإسلام وإلى عاد أخاه هود قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غير يعني إذا محوظ موظف واضح واضحة اعبدوا الله فهم. ما لكم, لكم من إله غيره يعني يدعو إلى الإسلام يعني محوظ هو يعني من أين هو والآن في جزيرة العرب آه. لما نقول أن السفينة نوح رست على جبل الجودي شمال أرض الرافدين يبقى انتقلوا منين؟ من بلد من الرافدين من أرض الرافدين وطبعا يعني كما قلنا أنهم انتشروا في الأرض ما كانش فيه الفواصل الإقليمية اللي بغز باب المندب ومانطقة جبل طارق كان التواصل بين القارات والحركة البشرية يعني ميسرة طبعا من هذا مع ربنا رحباهم من قوة البدن وبسطة في الجسم وكذا فنقدر نقول انهم انتقلوا من من ارض الرافدين الى زهيرة العرب وفي دراسات يعني العجيب الدراسات الاثرية اثبتت يعني حادثة الطوفان سجلتها في النصوص القديمة مش بس القرآن الكريم لا. يعني في ذلك فإذا نقدر نقول عاد يعني انتقلوا من أرض الرافدين إلى شبه الجزيرة العربية طبعا إلى موطن إلى مكة المكرمة حيث كانوا يتواصلون ويحجون إلى بيت الله العتيق كما ورد في الحديث عن هذا عن مكانهم ومن أين جاءوا وإلى من ينتسبون فماذا عن التمكين لهم دكتور جمال يعني هل كانوا ممكنوا كانوا ممكنين وكانت لهم دولة وقوة مادية وحضارية وكذا يعني مما لا شك فيه يعني الله سبحانه وتعالى يعني قدم لنا في كتابه الكريم أخبار مفصلة عن عاد لم ترق أي فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ربنا سبحانه وتعالى قدم لهم يعني تقدم معماري ضخم يعني اللي هو في المدينة ذات العمد ومشهورة في التاريخ ويعني فيه كان دراسة قام بها الدكتور زغلول النجار بيقول أن هذه المدينة مطمونة تحت الرمال الآن فهم ناس كان عندهم تقدم مادي ضخم وكما ورد في القرآن الكريم أيضا أنهم يعني قال التي لم يخلق مثلها, مثلها في في البلاد البلاد. لم يخلق مثلها في البلاد أيها لم يخلق مثلها في البلاد يعني ملهاش نظير وأضف إلى ذلك ما ورد عن الله عز وجل سبحانه وتعالى في صورة الشعراء لما قال اتقل الذي أمدكم بما تعلمون واتقل الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ها؟ إني أخاف عليكم عذاب أهم عظيم يعني, يعني كان تقل. عندهم بني كان عندهم بنين وعندهم جنات وحدائق ومزارع و وعمارات ومساكن وتقد يعني تقدم حضاري ومادي إلى أعلى مستويات أوه. التقدم الحضاري والمادي كان مفروض يستلزم الشكر لما ربنا قال الذين إنكَنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونأوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور طب أنا حستذن هنشوف يعني هل شكروا أم كفروا لأن هذا يتعلق بفكرهم وقائدهم ودينهم هنشوف كل ده بعد الفاصل بعد إيرضنا حضرتك شهنا الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى هل شكروا نعمة الله تبارك وتعالى وآمنوا به أم جحدوا نعمة الله وكفروا به هذا ما نراه بعد الفاصل فانتظرون. ناوي عشان نشوف الناس تتابع <تصفيق> <تصفيق> فكرهم حياتهم الاجتماعية موقفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بعد الفاصل دكتور جمال كنا بنقول يعني ماذا عن قوم عاد هل شكروا كل هذه النعم أعطاهم الله البنينة والحدائق والزروع والمباني وكذا كل هذه النعم كيف قابلوها. يعني هو افتداء اود ان اذكر إن مهم ان احنا نتثبع مسيرة هؤلاء الناس عبر المشاهد القرآني ان ربنا سبحانه وتعالى اورد اخبارهم في سورة العراف وفي سورة هود وفي سورة شعراء والمؤمنون وفصلت الصلة والاحقاف واذكر اخ عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النزر من بين يديهم من خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين <تصفيق> يعني قعدوا يعني عاوز يقول انه زي ما ورد في, في واحنا نعرض لسيره آآ آآ ادم عليه السلام وتحدي ابليس وقال لي لهم صراطك المستقيم فقال لهم أتسلم وتترك تترك دينك ودين ابائك الأو الاولين هنا نفس فكره فقال قال الرد تعالى أنا لتنا عن آلهتنا تينا من الصادقين قال إنما لعن عند الله وبلغكم ما أرسلته به ولكني أراكم قالون وهنا في جهل قال تعرفنا إيه حقيقة الإسلام الذي تدعو إليه ثم سورة وإلى عاد أقام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الهي قال الملا الذين كفروا قومه ان لنراك في سفاهة وان لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين الله على حلمه وعلى ودلغ. صبره نعم. يعني يقوله انت سفيه من فعلش ورد عليهم بالمثل وشتامهم لا انا مش سفيه ده انا بقولك كذا وابلغكم رسالات ربي وابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين يعني ذا بذكرنا بالموقف بتاع سيدنا موسى لما قالوا ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ولا لاجعلنك من المسجونين لا كان الرد اولو جئتك بشيء مبين قال فأتي بهم كنت فلما يعني ظهر الدليل إن هذا لسحر عليه فلذلك وهنا نفس الموقف الملأ هم الذين قالوا لفرعون أتذر موسى قومه اللي يفسده في الأرض ويذرك وآلهتك نفس الموقف هنا قال الملأ يعني قال يا قوم قال لما قال يا قوم ليس به الشفاة ولكني رسوله من رب العالمين أبلغهم رسالات ربي وأنا لكم ناصح عليم ناصح أمين قال او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اجعل لكم خلفاء من بعد قوم نوح بذكرهم بسيره رسول كريم نعم وان ربنا استخلافكم بعده وسيلة ال... من وسائل توصيل الدعوة أن يذكرهم بالتاريخ السابق للمسلمين وكيف أنهم كفروا وماذا ذكروا اشجع لكم بعد ثادكم في الخلق بسطة يفكرون بنعم ربنا عليهم نعم ربنا عليهم وزادكم ف... في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وذكر آلاء الله نعمة ربنا عليكم م. في استخلافكم وذكروها لابد أن يكونوا بالشكر بالشكر يعني. الذين م. ممكنناهم في الأرض فقولوا من الارض ذكر ربكم اشكروا له بل طيبة ورب الغفور يعني إذا أنتم مستغربين أن في واحد منكم يجي بهذه الرسائل إليكم أعجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم وذكر واشجع لكم لعلنا نذكر أيضا أن مؤمن ألي فرعون لما قال يا قوم يذكروا نعمة الله لما قال إيه ألم يأتكم نبأوا الذين من قبلكم قوم نوح قوم نوح وعاج وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم ورسلون بالبينات بل إن سيدنا موسى عليه السلام لما ورد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور ده حتى الآيات دي يا دكتور جمال بتدينا يعني التسلسل التاريخي إن إزاي إن سيدنا موسى كان يعني أتى بعد عاد وبعد ثمود وإزاي إن كل نبي كان يذكر قومه بتاريخي من سبقه حتى نعرف تسلسلهم التاريخي والشيء الذي يلفت النظر أيضا أن رسالة الإسلام مستمرة دعوة الرسل مستمرة منذ أن كان آدم في الملأ الأعلى ونزل إلى الأرض ليقيم الإسلام وشرائع الإسلام الدعوة مستمرة والوحي لم ينقطع والجحود مستمر، والجحود والتكذيب مستمر، والصراع مستمر. نفهد أن نفهد أن نفهد أن ربنا سبحانه وتعالى يعني لما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسول عشان يعلمنا بأن ربنا سبحانه وتعالى تعهد البشرية بالرسل الرحمة يحملون وحي السماء إلى أهل الأرض عشان يرشدوا مسيرتهم فهنا نلاحظ إذن المسيرة مستمرة والصراع مستمر واحنا من خلال هذا لكان نتبين أين نحن مما يجري حولنا من التكذيب بدعوه الاسلام وحرب الاسلام ومطرده الاسلام واهل الاسلام ما. هو هو نفس المشهد هو الموقف من من هود عليه السلام ثم جاء بعد ذلك قال أجئت لما قالوا اتقوا لما قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و و ونظروا ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين باستعجيل العذاب ولينا هتعمل فينا ايه انت تعمل فينا ايه تحدي للقدرة القادر. لم يستفيد رغم انه بتذكرهم قال قد وقع عليكم رجس من ربكم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بهم السلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين هنا نجد النقين يتعبدون الى الهى لعلهم الاليه الذين كانوا ورد ذكرهم في سورة نوح عليه السلام لا تظرون الاليهتكم الارضون ودا ولا سواع ولا يغوس ويعوق ونثر وبعضهم قال في كان حاجة صنب اسمه اللهم صيح اسم محمد احد الاصنام الذين كان يتعبئ اليها قوم هود عليه السلام يعني اعتزاز بالاصنام اذا دكتور جمال يعني نعود الى سؤالنا مرة ثانية عندما ذكرهم بآيات الله ومن الله وفضله عليهم كان المنتظر أن يشكر الله على هذه الأفضال وهذه النعم ويؤمن ويؤمنوا بالله تبارك وتعالى نتيجة لما دعاهم إليه نبيه هود إلا أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله ليس هذا فحسب بل اتهموا نبي الله هود بالسفاهة وبالكذب وكذا كان هود عليه السلام يتلقى كل هذا التكذيب بروح طيبة روح الأنبياء بروح الداعية ولم يثر عليهم ولكن كان دائما الدعوة لهم والتحذير لهم مما كان يحذرهم هود عليه السلام وكيف كان يتلقى هذه الضربات القاصمة بروح الداعية المسلم لله تبارك وتعالى يعني, يعني هو لابد أن نستشعر هنا شيء مهم جدا أن الله عز وجل بفضله ورحمته بيتعهد البشرية بالإسلام عشان ترجع إلى ربها وتتوب إلى ربها وتدرك أنها ما خلقت عبثا إنما خلقت لمهمة وغاية وهي العبادة بمفهومها الشامل والتي من مقتضياتها إقامة الدين ونصرة الدين ورسول الذي يحمل إليه مدى الدين وإقامة الشرع والحوت وتحقيق الأمن والأمن بين الإنسان وترقية الحياة الإنسانية يعني وكسر شوقة الباطل وإقامة العدل ومنع الظلم وتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان دي القضية الأساسية مش بس مجرد إنه هو بيدعم لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على إلا على الله أنا لكم ناصح أمين فإذا نازقول وعشان كده القضية ما بتنتهيش في جولة ولا تنين دا دا, دا دا عمل مستمر الرسول بلغ ما أنزل إليكم من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته فنجد هنا مشهد من المشاهد أن هود عليه السلام يعني يدعوهم انتقل من طور ليس بي سفاهة ولكن يا رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم نصح يقول لهم أنتم مفترين أنتم انت عندكمش عقل أنتم مجرمين يعني يعني هود عليه السلام كان له استراتيجيات ووسائل متنوعة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم في الأول زي موسى عليه الصلاة خط واحد نعم لما قال له إني أظنك يا موسى مسحورة فرد عليه وإني لا ظنك يا فرعون مسبوره اي هالك ده بعد ما كان ما كانش يعني كان قمه ال ال ال فنفس الحكايه يقول عز وجل والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مضرارة ويرسل السماء عليكم مضرارة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتتولوا مجرمين ده بيدي مفتاح يبدو أنه كان في أزمة اقتصادية ظهرت في الساحة لا. عاوز يقول لهم بمفتاح الأزمة الاقتصادية اللي انتو فيها بدي ممكن تنفك إذا إيه استغفار الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل شوف أنه بيقول مفتاح الرزق الاستغفار والتوبة زي ما سيدنا نوح فقلت انا نعم فقلت استغفر نفس المنهج المنهج بتاع نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويبد بأموال باموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار لو ادرك الذين يعيشون في عصرنا مفتاح حل المشاكل الاقتصاديه التي يعانونها لكن أعتقد هما ما الهمش حظ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم نسيوا أن سبب الأزمة اللي يعيشون فيها التعامل بالربا وتطفيف الكيل والميزان وسلب ثروات الشعوب وامتصاص دماء الشعوب والتسلط على الشعوب والزنوب والمعاصي والوقوع فيما حرمه العز وجل لكن شوف هنا هنا ده يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بدينا على لسان هود عليه السلام حل المشاكل الاقتصادية فقاموا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُغفر يص... ثم توبة هو في فارق بين الاستغفار والتوبة؟ لا هو التوبة أن يُغلى على الذنوب المعاصي ويندم على ذلك ويعزم على الله يرجع إلى ذلك مرة أخرى هذه التوبة لا, لا نوع من التحب التحب هو الاستغفر قم الليل إلا قليل يعني الاستغفار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من داوم على الاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعل الله بالكل له من فرجه ومكل ضيقه مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب فهنا نفض هنا التوبة والاستغفار يعني كنا عن الرجوع إلى الله ومعنى الاستغفار التوبة يعني إيه يقول له وليش هدوا اللاه إلهي لله والنهود رسول الله ويلتزمون بالإسلام الذي جاء به عليه السلام لكن يعني يتوبون ويخرجون عن هذا الكفر الذي هم فيه نعم يعني هنفوض يعني نتصور أنه هو كافر ويرفع إدائه للسماء ويقول لنا تبت من إيه بب ليس, ليس بعد الكفر ذنب ليس بعد الكفر ذنب عشان كده هللاحظ بعد كده لما طلبوا الاستسقاء وهم على كفرهم ارسلوا وفدا الى مكة كانوا لما يتحل عندهم مشكلة عشان نشوف ان الجزيرة العربية المتواصلة حتى في سمن عهود ببيت الله العتيق نعم. كان يبعثوا وابدع علشان يستسقي لهم في حرم الله الآمن يبقى اذا هنا نجد ان عهود عليه السلام يعني عرض لهم لمنهج الدعوة الى الله دعاهم الى عبادة الله وحده ودعاهم الى الاسلام ولكن ثم قالوا يهود يعني ما جئتنا ببينا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين تحدي مفيش مش عشان هذا الصراع بقى يعني الشيطان اشتالهم زي ما قول ربنا سبحانه وتعالى خلقت عباد حنافاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دنيا الشيطان استحكم فيهم لما فيش ذكر ما فيش توب ما فيش عودة إلى الله عز وجل نعم. قالوا ما نحن بتارك آلهتنا وما نحن لك بمؤمنين إنا قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء برضو نفس الحكاية زي ما شكك تعبان كده شك عندك مشكلة لا اصابتك يعني مس من الشياطين مم. إن نقول اعتراك بعض إن اعتراك بعض الهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد اني بريء مما تشكون هنا قضية البراءة من الشرك وأهله أنا بريء مما تشكون. هل هذه كانت مرحلة المفاصلة بينه وبين قومه ثم ابتلاءهم بعد ذلك أم أنها مجرد أنه يفاصل في أنه بريء مما يشركون لا هو وارد ذا منهج الأنبياء والرسل وذا نلمح في إبراهيم عليه السلام لما يعني والده دعا والده ودعا قومه فقال إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله لما كافروا وأصروا على الكفر إن براء منكم هم تعبدون من دون الله كفرن بكم وبدأ بيننا وبينكم العدوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده هنا بقى قضية إذن القضية المحورية التي يدور حولها الصراح هي قضية لا إله إلا الله م. لا معبودة بحق إلا الله لا إله إلا الله ولا معبودة بحق إلا الله ما زال الحديث عن عاد ونبيهم هود موصولا ولكن وقتنا هو الذي انتهى فأستاذا حضرتك يعني نكمل الحديث عن هود عليه السلام وقومه عاد في الحلقة المقبلة ولكن في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لحضرتك فجزاكم الله خيرا ونسأل الله أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنتكم إنه لذلك والقادر عليه ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى من قصة الصراع التي نكمل فيها سيرة هود عليه السلام ومن بعده صالح عليه السلام الى هذا الحين لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته